بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام لأ كتاب نحكمت تأيتو ثم فصلت من لد حكيم خبير لا تعبدوا إلا الله Alla ta'budu illa Allah inna ni lakum minhu nathiru wa wa rabbakum ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجر مسمى ويوتك الذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير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 ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم؟ Wszyscy się znamy w tym, co dzieje się na tym, ina dzieje się na tym, na tym, بعد ضراء امسته ليقولن ذهب السيئات عني انه لفرح فخور الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولاء لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ فَلَعَلَّكَ تَأْلِقُ بَعْضُ مَا يُحَادِ إلَيْكَ وَظَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَيْ يَقُولُ لَوْلَا ان يقولوا لولا انزل عليه كنز او جاء معه ملك انما انت نذير والله على كل شيء Wydział Because then w życiu zim sharing czy z BlaCSami A czyla ich w Bazytaniu work to by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 ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بلا هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ na مِنْ mękę يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يبصرون اولائك الذين خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم انهم في الاخرتهم لخسرون i الذين lady وعملوا الصالحات menu, ربهم wa, arbetu, ila, هم فيها خالدون مثل الفريقين كلعمى ولصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا افلا تذكرون ولقد ارسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين لا تعبدون إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم نليم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 قال يا قوم أرايتم إن كنت على بينة من ربي وآتني رحمة من عنده وَآتَانِي رحمة من عنده فعميت عليكم أنُلزمكمها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه ما على الله وَمَا أَنَا بِطَالِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنِّيَ أَلَيَكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَتُهُمْ افلا تتذكرون ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا وقول للذين تزدري أعينكم لن يوتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جلالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين قال انما ياتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين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 قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوحننه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن.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 قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب إذا جاء امرنا وفارت النور نحمل فيها قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول وما انا معه الا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها ان ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال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 قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحب وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء وقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين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 وإلا تغفر لي وترحمني miejsca, من الخاسرين قيل يا نوح nie بسلام منا że عليك وعلى أمم że من من وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ لَّنَّ تِلْكَ من أنباء الْغَيْبِ نوحيها إليك. ما كنت تعلمها وَلَا قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ وَإِلَى عَادٍ نُخَاهُ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنَّنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ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 ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة الى الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين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 وَلَإِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُ أَنِّي بَرِيءٌ أُمَمٌ مَا تُشْرِكُونَ مِن دُونِهِ فَكِيدُونِ جَمِيعاً ثُمَّ لَتُضِيرُونَ i توكلت على الله a وربكم مَا مِن na bim, i na bim, i na bim, i فإن تولوا فقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إِنَّ ربي على كل شيء حفيظ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 وتلك عاد جحدوا بايات ربهم وعصوا رسله واتبعوا امر كل جبار عنيد واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا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 هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا اتنهانا ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرايتمون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 فذروها تاكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء آمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمه منا ومن خزي يومئذ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 رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنيف فلما راى ايديهم تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن ورائي اسحاق يعقوب قالت يا ويلة آلد وَأَنَا عجوز وهذا بعلي شيخا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 فَلَمَّ ذَهَبَ عَنِ إبْرَاهِيمَ الروع وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ وَهُمْ يَا إبراهيم أعرض عن هذا. Sytuacja jest taka, że nie ma رسلنا لوطا سيء وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون اليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات وَقَالَ يَا قَوْمِ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي هن أُطْهِرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لا تعلم ما نريد قال لو ان لي بكم قوتنا وواوي الى ركن شديد قالوا يا لوط انا رسل ربك لن يصلوا اليك فاسر باهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم احد الا امراتك انه مصيبها ما اصابهم Ina موعدهم الصبح wątpię, الصبح بقريب żeby się udało, żeby się udało, żeby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 ولا تنقصوا المكيال والميزان اني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم حفيظ. قالوا يا شعيب اصلواتك تأمرك ان نترك ما يعبد آباؤنا او نفعل نفعل في اموالنا ما نشاء إنك لأن ت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني, ورزقني منه رزقا حسنا. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا استطعت وَمَا تَوْفِيقِي إلا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او هود او صالح وما قوم لوط منكم ببعيد.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 قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لناراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك, لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم ارهقي اعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا ان ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم سوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء امرنا نجينا شعيبا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَلَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدِينَكَ مَا بَعِدَ الثَّمُودُ وَلَقَدْ رُسْلَنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ لَا فِرْعَوْنَ وَمَلَأِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا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 ذلك من انباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما غنت عنهم آلِهَتُهم التي يدعون من دون اللهِ من شيءِ وما زادوهم غير تتبيب وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالما ان اخذه اليم شديد إن في ذلك لآل تَأَلِّمَ لِمَن خَافَ عَذَابَ لَاخِرًا ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لِلنَّاسِ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ يوم ياتي لا تكلم نفس الا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد واما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت ولرض إلا ما شاء ربك عطا غير مجذووذ فلا في مريه مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل.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 وَإِن lalamę, lalamę, lalamę, رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ lalamę, كَمَا أُمِرْتَ lalamę, lalamę, lalamę, lalamę, lalamę, ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون Wszystkie prawa zastrzeżone są dla nas. Wszystkie prawa zastrzeżone są dla nas. Wszystkie prawa zastrzeżone są dla nas. فَلَوْ كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمُ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِنْ مَنَنْ مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا وَأُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مجرمين، وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمه ربك لاملان جهنم من الجنه والناس اجمعين وكلا نقص عليك من انباء są to zadania, to zadania, są to zadania, są to zadania, są to zadania, są to انا عاملون وانتظروا, وانتظروا انا منتظرون ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه